أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَلَا يَعْلَمُ غَيْبَ اللَّهُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شيء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا قالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوق وقال إني مهاجر إلى ربي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 فما كان جعاب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء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 إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أَهْلِ هذه الْقَرْيَةِ رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيقة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 نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن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 ان الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله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 فإذا ركبوا في الفلك دعموا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا